بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزلوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم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 كما عِلِيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَظْهُرُونَ تَعْرِفُوا فِي وَجْهِهِمْ نَظْرَةً النعيم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 وَإِذَا مَرُو بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِهِنَّ وَإِذَا رَأَوُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءَ إلَّا وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْآرَاءِ إِنْ كَانُوا يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا